بسم الله الرحمن الرحيم قل أُوحِي إلَيَّ أنَّهُ استمعن ثرٌ من الجنّ فقالوا, فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرآنًا عَجَبًا يَهْدِي إلَى الرُّشْدِ فَأَمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا